الذي انقبض ظهرك الذي انقبض صدرك ورسمنا لك الذكرت ورسمنا لك الذكرت فان مع العسر يسرا إنما المعسيه يسرا انما المعسيه يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب